مَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ قَدْ إن الله عزيز حسيب